قالت أما يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة مما وكان أمرا مقضيا فحملته فانتمذت به مكانا قصيا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 فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي, وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا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 وَلاادنا مِن جالل القُور للِأَمَن وَقو بناب نَد وَهَبنا لَ الرحمةنا أخَغه غونَ نَبي وَذكُ في كتاب إاعيل إ كانان صادق الوع إهُ كان صادق الوع وَوكان رسولًا النبي. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا مبيا ورفعناه مكانا عريا أولئك الذين أنعم الله عليهم من المبيين من ذرية آدم وممن حملنا معه ومن فضية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تدلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك أدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغير إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم لهم سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يبكو الإنسان أما خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين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 وَمَن نَّجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَذَرُوا بَادِرَهُمْ فِيهَا جِفْنًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُحْسِنُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أثاثا قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف بندى ويزيد الله الذين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 فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوخ المجرمين إلى جهنم غردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا فقد جئتم شيئا إذدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتفض الجبال هدى أن دعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فقد أحصاه وعدهم عدا